بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن واله اللهم علمنا ما ينفعنا ينفع وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما قال رحمه الله الكلام وتاسه تعريفه تعريف الشيء على الحد الاصلاحي منطقيا كان اصوليا كان الحد وتجي الحد واتا سلور بدنن واحدج لا التعريف جوانت اقرتي هليك كانوا واتاي خو يبخشي كاتسي بيرلي فلان كلمة فلان شت شيا وات بيناسي انا ماشي وبناسه طبعا هالشي باتي بس سلوركان واناسي كما كردستان ابي سلوركان دياريكي للرجالات ولا غفلان ولا تهوسيه للرشاوى ولا غفلان ولا تعريف ولا تناهك كان يبي حدود اكيد يعني اخي ابويا كلمه تعريفه يسلم مصالحي متاخرينا ولا معاصرينا اما مصالح يكون بيت حده ارا الكلام لغه اللفظ الموضوع لمعنى واتبرز للفظك دانراو موضوع دان بواتايك ايتد فعل به حرف اسم به جمله مفيده بي بسود به يا بيسود به هموانه بيوتره شي هموانه الكلام المهم اوقسانيك اكري بواتايك بيوتره هل بوي بام اعتبار اماجيكرولال بيناوت كلام بام اعتبار أما جيكا رلال بيناوترتي كما لفظ نية ملفظ أشتيق نية تلفظ صوت نية دي كواب يانوسين بيناوترتي بيناوترية كلام وأفرميه والصلاحا ولا الصلاحا الصلاح افتعالي صلحا يعني أهلي نحو يكان يا أهلي أصول علمي أصولي فقه باتشي تعريفي أكن لا يأمان شونا اللفظ المفيد بريتيل لفظك مفيد به كوتي اللفظ كواتشي ناقلتو إشارة ناقلتو إشارة وكوتيها مثلا لي يا عواكتا. يا لي يا لي Historic's people yet by its all the ovat الكثير Adv Okay but by the way, it is mostly enough when слепware её and we are all�ặc and we must have any sort of different words what kind of individual finds out there dictate the word sentence place the tradition but if you look on line for the word and at the مثل الله ربنا أو محمد نبينا أما تمثلي ابن هشامة لشرح الفية الفية ابن هشامية وابن عقيل شهية لا ابن هشامة أو ها أم تعرف دينيته بوشي بأنبابة بو الله ربنا الله ربنا أو محمد نبينا يساء الله ربنا لفظ صوتا ومفيد شى بسوده اموت انتيا خو برورد قال مع الله برورد قال يحسن سلوكته يعني كوستان امتان او هرنوس نشا وري بنقس كان متواكم هرقسيا تشاوريد اكد زياتر بلي بزا مفيد نياها تشاورتك الطوابك عذرنا إن زيد يا ان جاء الاستاذ يا إن جاء, إن جاء, إن جاء المعلم او امن منذر ديانه جاء المعلم اگر ما مصاحه شيء قبل ما مصاحه تشاوريك جاء المعلم فاسكتوا يدنبلا وانصتوا ان جاء الخطيب فانصتوا اوه افرميه ومحمد النبي و محمد يشبهه بالمعنى ديال اش محمد مبتدئ اقل ما يتالف منه الكلام اسمان او فعل واسم كم تريشتيك ككلام لي بدي باقصارستا صيبسود قصار, قصار او يعني كلام غير صيبسود بكردي قدي راستان كردي بوا على كلام كلا مقصيك بقصيبسود سيكي مفيد كم تريني دو اسما يا فعل اسميك دو اسما وكو محمد رسول الله الله ربنا محمد نبينا سبالت با فعل اسم وكو استقام محمد استقام محمد يا استقم يعني استقم أنت ابن مالك فرميشي كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم المفعل ثم حرص الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم كواتا منيء كلامنا لفظ مفيد وتيق سيئة يعني كلامي يمي عرب يا كلامي يمي لا يمي نحو يكان تيها لفظ مفيد وهي الرجل الشعر الثاني فرميه شيء موتي اللفظ المفيد بلتالي اللفظه كي مفيد كاستقم يعني شيء يعني يشترط أن يكون الكلام مفيداً إفادة استقم أبيب السود بيوكو السودي استقم كواتحر شيء ني هنا لا هناي بو بيغريتوا بقول هنالك بخناق بنت عبد بن مالك للسلواه طالما اول جوابي صحيحا للسلواه هيك رحنيكي لسرنيه اويك لقسكينيه هنا بنمونخي الشيخ حسين محمد رسول الله المثال محمد اسمى الرسول ايش اسمه, اسمه. وفعل واسم ضوء مثال دوما استقال محمد أفرمي واحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل منه حرف أفرمي و أفرمي وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد, و... المفرد. ومفرد كلام كلمية كما تككلام هل أخوة هستخي اشتيا قول بيت أي بطوك كي تيا بطوك كي كامي مفردك تاك كي كامي أفرمي كلمية كواتم مفرده كلام كلمية وكأنه كلام اسم جنس بي وكأنه كلام اسم جنس بي أفرمي وواحد الكلام كلمة واحد مفردكتيا كلمية أي كلمتي وهي لفظ الموضوع لمعنى المفرد لفظك داندلاوا بواتايك مفرد مفرد يعني شي يعني غير مركب غير مركب يعني شي مفرد يعني شي بون من عبد الله عبد الله كتماشي وشي عبد الله كي كلمية لفظ موضوع لمعنى المفرد أقر سريعي خدو كلماشا مركبشا ضل بنبمع اعتبارهم بس ما نيه وي اكدسا ما لي بكره علي عبدالله تشيان هذه كواتا كاتي الين لمعنى مفرد ما في هيك غير مركب غير مركب شيء يعني دوك يعني جمل نبت أقرتي إستدين إن شاء الله باسي ويشكين كابا جمليج أو تريد كلام أشو تريد كلماش كلا إنها هو قائل وإن شاء الله يستدين ما سريب إيزي خواهي كولا اللفظ وثمان اللفظ يعني كي أبيت صوت به الموضوع يعني دان رابي لمعنى مفرد بواتايك مفرد يعني مفرد يعني كي وثمان يعني غير مركب أبي مركب نبيت وهي إما اسم يعني كلمة يا اسمه أو فعل كلمة يا فعلة أو حرف كلمة يا حرفة كلمة يا اسم يا فعلة يا حرفة يا ناوة يا كردالة يا بيتا فالاسم ما دل على معنى في نفسه أفرمي اسم أول تاني أما شبك بواتايك لخدي خوايا ويسألتك من أجل المصر يعني أنه يأخذ دناوك من أجل المصر إذا ألي شيء محمد ألي حسن إذا أرخوي بخوي واتاياك ما تدل على معنى في نفسه خذ محمد واتايا خذ حسن واتايا خذ علي واتايا خذ زيد وعمر واتايا ما تدل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن بے واچ کھاتے کھاتے ہی دبھی امتھ چھت ونیا چھیا دو سیک ماویبل ماوی آن, مستقبل. آن استا مستقبل سر چھوخت بلو بلے محمد پہانچ تانية. كاتي كاتيت يعني اقم برت الاسم كات هاشتاج كاتيت يعني اسمه هاشتاج كاتيت انا اسمه بمرجه واتايح يعني خدي اخويا او الا اسمه افرمي وهو ثلاثه انواع اسم ايش سيجوله الاول ما يفيد العموم يا كم او عموم بقيني فنوكشي كالاسماء الموصوله اسماء, الموصولة أسماء, الموصولة أسماء الموصولة موصوله اسماء موصوله وكشي موصوله الذي التي اسم موصول لا اسمي, اسمي موصول ما يفيد الاطلاق جوري دوميان مطلق يعني كتا اسم مجهول ما باسم عام ومطلق فرقها عام شيء وفرق مطلق عام مطلق لهن اشتهى وبشن لهن اشتش جوائز هرشتي قلت ما عامه وتاء هم او اشتهانا اقريتوا اشتهكش بلين مطلقه يعني هم او اشتهانا اقريتوا اي كاتب فرقين كان او ثانيه كاتب وما قصودش بلم لا مطلقه هره ميان اجريتوا بلا ما مقصودك بديهاتوا او برساله عامه مطلقه يسبون بان انا تنفع بده يشوش مس الشرحك الفرق بين عام ومطلق شيا سبحانه وتعالى افرمي فك رقبه ولك تعبك اني ولا شرحكشني خنبته انبسط عفري فك رقبه ازاد كردي رقبه اردني استاء من مطلقي بيضا عام اقل عام بويا ابويا فك الرقبه بويا واوصى ابويا هادشي كويلي سر زيد ازاد كردايه رقبه وتا اردني ازاد كان مطلقه بو اعتباره هر كويلي لسل ام از هر كردني لسل ام از ازاد كي لكويلياتي دركي ايتكجي وجي كردوا سلام روانغو گشگيره مطلقي بي هر كل عبد ازاد كي ايتكجي وجي بجا ياندوا بلن فرق يك عبد ازاد كي بسله يك عبد ازاد كي بس اما عموم به ابا شعبت ازاد كدا او برتيالة, برتيالة عامو برتيالة عامو لمطلق هرباء بيوتر اي شي ممطلق او الشمولي بدلي الشمولي هيا وكو عاما شاملة عما بدلي يعني هالكام منيان بكي بسا كل بياه وستاوه كوتم اكرمي الرجال الرزلم بياه وانا اما عام ابي رزهميان بقلي كوت يبقى اكرم رجلا مطلق ابو مطلق بقي أم اما وت ميوانداري يا ميوانداري بيابكا تو يكي لمشل بياب من بديهات وا كوت الشامله اعتباري هل كل يعني هل من جيو جيكردوا اما لعموما بهل شي أما فرق مطلقة لغل عامة بين سرق سكاني برحمة بي أفرمي الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة عمومة يعني وكو أسماء موصولة وهلوها المحلة بأل العهدية أوي الفلامي غير عهدي بي وبي. وكو والعصري إن الإنسان اللي في خسر الف لام خلوش شيء استغراق جنسه بويش شيء شامل وعامه ما شيء وزاني استغراق علم فالمضابطه كيو كل دابنا اويت ان الانسان لفي خسر ان كل إنسان لفي خسر. است إنسان استثناء ابي لخسران ابي يا حجي انسان قريته همي أقلتو كوات إساء عمام مطلقة يا عامة عم. عامة, عامة كواته هر شيء إنسانا لتي يلي خسرانا يا إينا لزانا في خسر أنجا أفرم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كواته عامة أطلق نية ويأفرم كالأسماء الموصولة بوتيها وتمثيل أنك حصر يعني منيك أنك بلله يتنهى أمام دوما فرم ما يفيد الإطلاق إطلاقك يعني باسي عموم مطلق شماك كالنكرة في سياق الإثبات وكو نكرة لسياق إثباتها بي وكو أكرم رجولاً إستاء أكرم رجولاً رجولاً نكراياً إثباتش إكراماً أكرم لنمت وبيا الرزيب كوتما أكرم الرزب كوتا إثباتاً كوتا النكرة في سياق الإثبات كوتا بوشيا بمطلقه اولا البركه اللي ماشي ساعه النكره في سياق الاثبات تفيد شيء تفيد, تفيد أفرمي. الثالث ما يفيد الخصوصه كالاعلام سيم او ثانيه ifade طيبت منديب كا نها مشتبه في طيبت قام دو بيش مشتي غوراء كردو فراوان مشتي ابردو اسويه غوراء والعلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخيرنقه يعني علم او اشته ثاني كمسمى كتبه دياريكه بمطلق يعني جيبها مطلقي يعني ببيوي احتياجك باتي بالضم ايربوبا اضافه وبشتن هر خوي بخوي مسمكه بدياريك بنمنا كاتوتي اذا ما مش كت بربلا وناكه تو محمد يسرزبي هم يغريتو لا محمد اعلى ماديه اعلى مكان ديالو طيب اسمي علم اسم اشاره اشبهان شواء كيعين مسماه سماخ دياريك بلا بوشوي باسم اشاره و اسم علم الحروف ها نعم مش باسم لا, <مؤسس> لا يعينون سماه مطلقا بلكو بشيء بقالين خطاب او تكلم او اشتناق مسماك تعينك هذا يلا دي اذني هاك يلا هذاك جوامده هذا, هذا كوت يسبق قلين تكلم زيدن هذا امم صالمتها وايا كوت استا اسمي اشاره مفتقره هجاري او ثانيه قرينيه مقصودك يا بابله مسماكه تحديد بكاو تعينك ودياري بك اسمي علم جوره احتياجي بمشتانيه علي محمده واضحه بارك الله لو فائده وفائده قرنقه افرمي والفعل يتصرف فعل مدل على معنا في نفسه طبعا نتشمس برذكاري اسم لتي وهاته ولا وسم وهاته يا للسيمه وهاته دبري حاس بنقش مسل هنيه برذكاري حدش كم طبعا علماء خلاف يعني اللي بني بصروكو فيه كان هن كان الاسم للسيمه وهاته أقل السيمة يعني شيء يعني علامة يعني علامة أقل لا وسموه بيع أقل السيميشو بي يعني ارتفاع العلو صاحب السمو الملكي هل تنبيستوها؟ أعوالي السمو يعني ارتفاع العلو هل كاميان بيع؟ الله اعلم هل يقري وش اسم هل يقري اسمي واسمي لغيتي الزوره يسكنت كمان اونيفارسيتين ودرستش درجه اكيد شو لم باسريت انا داشت شو كان شويه اما بحسب راسي شوني اوصل فقه هنا والله مهنيك بيسي ما بيقوي بشي اسمين ها وردينا اون باسوا وهل وها لاصل اللغه يعني الحدث يعني الحدث افرمي والفعل ما دل على معنى في نفسه كواتلكم سم مشتركه تايره دل ذلك سر معناه لخذي خوي معناه يا على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنه الثلاثه هر بخدي خوي بخدي فعلك يكلم سكاتي تدايه اذا هيئتي الضرباء او من لا دروسك كانت طيبه بزماني كي طيبته كي الماضيه ضرباء ما تروج كاتيك لما اشت دروسك مضارع لا عندي بو تشو تجي هيئته ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته أمقصيب بآوي آلتون بنوسي لابدل يعني اشتهي الدلالة كاتتية بزبا هيئتكينية بلكو باتية هل خد صباح ألم تي صباحا يسال الصباح كاتي تايتين يا كاتي تايتين بلام بهيئته أو بمادته يعني مادك قسم هارخودي أخوي صباح صباح يعني باياني كاتي هارخودي مادكي إشعار كاتي تايتين نقب هيئتكي رضح يسد ضرب ضرب يلا دي كاتي تايتين خاصه بالماده كاتي تي يا بي كما الضرباء استكي او سابده كاتي كتابي فرقت بين هيئه وماده يعني ص با الف ح مع كاتي تاع بلم هيئتك وفعل السجود نفس كاتي تاعها فعل السجورة لو بوينوا كسيكات تيدايا باش نفروا اشعر باي بهيئته باحد الازمنه الثلاثه باسماك ماضي وحاضر ومستقبل تتسلسل فعل السجور الفعل فعل ماضي فعل مضارع فعل امر مانيه افرين وهو إما ماضي يعني فعل يا باس انواع عامه باس اقسام كانتي الا يا ماضي كفهم او مضارع كيفهم أو أمر كافهم يا أمر وكو افهم كواتا بين السلطة تعريف فعل ماضي فعل ماضي ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم تدل على هذا الحدث كابيشكاتيقصا كردن ريداو في وثلاثة فعل الماضي كواتا إستا ماضي وإستا وآين دا بشي بكلام بيش كلام ماضية كاتي كلام إستائل باشي كلام أبو. ماضية استقبل واضحة أبا ما جاء باشا أما فعلي ماضي وفعلي ماضيش أما التعريف يكيد ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم إضافي شيء ببك أن زور جوان ما دل بهيئته على حدث بهيئتك يعني وفعل مضارع تعريفكيا مضارع يشبه المضارع يضارع للضرعه واتوا جوان انت ما شغلت سان جوالكي بو وكو... بويه بويه ليك عشان بوي فعل مضارع اش اوتله مضارع لا بل يشبه الاسم الاسم امر لكيت شيء الاسم مضارع فعل مضارع فعل المضارع ما, ما دل على حدث يقع في زمن التكلم وبعده اما فعل امر ما دل على حدث بهيئته يطلب حصوله بعد زمان التكلم او فعل مضارع ما دل على حدث بهيئته يطلب حصوله بعد زمان التكلم دلذاك الدرس حدثك الروداه دواء اكليب بكره دواء اكلي جي بجي بدا انجامي بدا دواي قسكر يعني تمن بلاي اكتب تو نسي اي بلاي نسي فانيا بلاي افها بي نابد أكتوب إنجا حالي يعني نابدرا وبو يتم اكتب اكتب انجه حالي ابي التوابي كم بو دواي كاتي قسكرن او ساع توتيك أو بساته تسكيب أن والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له ألفعل بهرسي جوارك يواء إطلاقي تيايو عمومي تدانية. إلا بقرينب راكا قرينب آه أما قرينب نخير مثلا صام زيد يوم الإثنين زيد رجي دوشام براجوب آية أما نشانية وتانية كهم دوشامان براجوب وعمومتها يا مطلقا دوشامانك دوشامان كان براجوب وإطلاق تانيك عموم صام زيد يوم الاثنين زيد رجي دوشام براجوب دوشامي لدوشام كان أما قرينها مثلا كان يصوم يوم الاثنين كان يصوم رجاني دوشام براجود أبو كواتا عمومة همو دوشاماني براجوبوا باضحة سبقريني كان على خلاف لبني أصولي كان بقريني كان زاني من كتيا زاني من كوا زيد دوشامانا هرهموي براجوبوا كواتا عمومة يو بقريني كان الفرمي والحرف حرف للغه يعني الطرف كنار او يعني حرف ما دل على معنى في غيره دل هذا سير لغيره اخوي حرف جاء كات ولا دوبراخي شيء يا, يا لدو في حزغن بلين بس شيء جاء كات وتاي ثانيه وتاي كشمن كي ايده في غيره ابي بي زباله كو حتى يكون هناك كثير من المحارف الذي يدرسه كثير من المحارف حرف الثاني خيب وخيب واتيني أبي بي بي يعني خواه سبحانه وتعالى القرآن الثمي وَلَا تُغَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يسمى في خيب وخيبين واتين هذا أما خسمانا بالي في المساجد أو ساواتيه هذا هذا كيف يكون حرف افتقالي يا حجاريتي بي بيو سي بغير خويه تاو تاكي دركبي هربو يا هرب اسمك افتقالي تابي وكو حرف ركبه مبني الينتو خدو اسم الزاني خدو بيو زاني بي كواتو وكو حرف مبني رجاني كان مبني في الغرب مبني كيه بها مبني مبني ها كيرن توش مبنيت بيه. والحرف ما على معنى في غيره حرف والثاني يدل على ثربات لا غير اخوي باس ما كن دريجهش ما كيدار تيتا سري ويكا فرميه واو إذا أردت أن تأتي عاطفة فتفيدوا اشتراك المتعاطفين في الحكم فهذه العاطفة كما عاطفة أو سا أو دوشتين عاطفون تسريك يكحكم يا نبيت ولا تقتضي الترتيب ترتيب جنة قيانية بلام ولا تنافيه دجي ترتيب جنة إلا مقر دليل يا بي بي يا دجي بي دليل بقى دليل بو دي ترتيبه دليل هواء دليل هدي ترتيبه دليل بو او وا وترتيبه غيني او ترتيبه غيني اما خدي خي وا ن ترتيبه غيني نديج ترتيبيشه رونق سكانم يعني وتم جاء محمد واحد وعلي والزيد وعمر اكلي عمر كم زالهاتبه كم قسمه دويشو اما أو أو, او او بو ترتيبه بو أو, أو, او او بو ترتيبه. وته استا ديجي ترتيب نبو بلغجن ابو لسرتاتي اما عفوا ديجي ترتيب نبو وترتيب شيء اثباتنا اما بلغا بي اكني ديجي ترتيبه بلغا بي, بي اكني ترتيب شيء اثباتك الحمد لله افرمي ولا تنافي الترتيب الا بدليل ما غير بدليلك بنمونه قال الله سبحانه وتعالى فالما الصفا والمروة من شعائر الله يستاء صفا ومروة ووكبه ترتبنها بلغم حديثي هي سبحان الله ومن بأليك الصفا بالضبط لها بيش مروة كوتسر الصفا رسولي غافر ميشي كالبريتي ابدا بما بدا, بما بدأ. الله به بودس بيكم خوادسي فيكر دو خاي جار نشيدس فيكر دو ها ها كواته تشوينه سر كواته بافمانتاو كردو عي زمزمان كر سردو مشاوي خومانه دو اي اواد سر مرويا اكوينه سر صفاء سر اكوينه سر لبرجي نبدا بما الله به بر وا وكيل بن حديثي نبدأ الله به لبر حديث نبدأ بمداء الله به كواديث لبر دليل أفاد الترتيب أو أفادت الترتيب هربها خواه سبحانه وتعالى فرمه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدقات بوكية بوأمها الصنفة ثانية هجار يا بغلم ندار كم دارا ندارو کمدس اوانی ایشا کندسر کو کرنوی زکات اوانی دلن راگی دکره بو آزاد کردن بنده وهر وها آزاد کردن اسیر جو همان شوه وهر وها قرضارکان ولا للرقای خوایا که حج و جهاد اقلیتوا وابن السبیل وهر وها بو الربوالش توتا استا اما ترتیبی تایا ترتیبی ثانیہ دجی ترتیبی شا ديجي ترتيب جنياه وبلقيه كيبل يا اما ترتيب يا دليل قلوب بار ونحاته كواته بلا يا دروسه بيديته قلوبهم ونيتي كي نيت فقير دروسنا بيدينا في سبيل الله بتحاج بيت الجهاد بيديته عدو وعده بجهاد بيديته واش كقول الجمهور اهل علم تنهى حج اجريتو تنهى جهاد اجريتو وهني جلس الفجوت وانا حج اجريتو هذيك التجيره و... فراونتريا كوردوا و... تي ا بيديتو بيديتو في سبيل الله نيتها عاملن عليها بونو من علي او صحيح ان شاء الله تعالى والله مخا يقولوا فرميه واذا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم خاصا بونوج نمشطتن مشوا وايديكم الى المرافق وتسكانشتن هتا انشكتانتا وامسحوا برؤوسهم مسح سرتان كان وأرجو لكم إلى الكعبين وبيقانشتن هتا وكوا الكعبين اي اما بترتيبه كوكو خدي خوي نعم كوكوا وكبو ترتيب نيه ديجيترتيبنا اي دليل هيا بالله ابو الترتيب حديث كاني بهم العيسى قسم يك حديثنا ورسول الله صلاه وسلامه خير السرب ده مشاوي لدوايدس شوردبي قا تشكاني لپیش ده سكان شوردم هيك حديثاتني لو بحره مسحيسه أما بها الترتيب وأمي الصحيحة لأقوال علماء ولا يلتفت إلى غير هذا القول لبرشي لبرضع في أدل لكانيان أو يبي أغمري خواه مفسري قرآنا كآيات يدي رسولي خواه تفسيري نأخذ به ولا ناخذ بغيره بارك الله بكم هروها خواهي يقول القرآن ذا من بعد وصية يوصى بها أو ديم لدي و سيت اگر كرده بمردوكا و قرزاري كاني پیشخست وسيت <تصفيق> <تصفيق> انجه زين قرزاري طيب علي الله عنه وفرمي للبيغمر اخوان بيستي يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا فعل ما نكاني يا اشيخوي بيچواني او ترتيبيك هاتوا واو ويك افاده ترتيبناك والحمد لله افرميل الفاء دوام جوري حرف برسل الفاء وتاتي عاطفه كتوك واو جاري واو دي فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب بلام فاء كتي تدايه ترتيبه تدايه ها وبشه لقل و اولوي كوا ترتيب متعاطفه جاردو كان يغيك حكم يعني يكش ثانيه كوتي جاء اوفى اوفى ها هم يجيك حكمك شم لي انا هم ينهاتون بلام لوه بترتيب ناجن بلام فاء وترتيبك يعني وترتيب والتعقيب الترتيب والتعقيب ها تعقيب شيء جدا يعني شيء يعني بدوايك جاء زيد فعمر بلم شيء بدوا يكشر دنياب فوري يد جاء زيد دوى بي. فعمر بيج دج مغربي ب كلام مشتهي جاء عيسى فمحمد ها كان بينه حكايات نزبيه بلان لو تباسي مصابقية بك ينبون منك كوربان وميدان أو صدمة ريا لو تهميان سدم ثانية وثانية بين بيع نالي فلان ففلان ففلان هموشي تستعى ماويهي بينك هذا اشتكى نزبي يعني اشتكى نزبي أو بريتلا لا التعقيب بلان مطمئن هل يلزم منه الفورية لا يلزم منه الفورية طولنا علي تزوج زيد فولد له أضحى ويقوم بأسفل ومعنى الله يتبعون ويقوم بأسفل ويقوم بأسفل ومعنى الله لأنه في الدنيا ويقوم بأسفل لكن يجب أن يتبعون قالوا أَلَمْ تَرْأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةَ أو أن أبزيني يكسر صوزبه ويقوم بأسفل ويقوم بأسفل وتأتي السببية فتفيد التعليل هذا سبب إيشتها أو ساء إفادي تعليل تعليلتها يعني أن ما قبلها سبب لما بعدها أن ما قبلها سبب لما بعدها بل مناء لا تخاصم أباك فترغب مولاك دمدم نك لقلبه وكتا دوي اخويا غرت وراكك كواتف فاكفاي سبب. سببيه كواتم خاصم ودمدم لقلبه وكا عيليه بو شيوكالتي غضب اخويا بعدلي رضا الله في رضا الوالدين وسخطه يا وسخطه كل شيء صحيحه في سخطه او سخطه يعني جار مجرور ولها معان بوزور واتادي ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة لوانا التعليل تعليل هو كي أكرمته لعلمه الرزم ليقد لبرع المكي يستأولى ملامي تعليله لماذا أكرمته لعلمه، أضحى؟ أكرمته لعلمه الفرمية والتمليك، وهلها بوتيجدي بو ملكيهت، بوكوتي لله ملك السماوات والأرض يعني أرض وآسمان كان من ملكي خواه، أو لامتي لله يعني ملكي خواه له ما في السماوات له ما في السماوات لاما كلامي تمليكه والإباحة إباحة وكو شيء بلي هل لي أن أفعل كذا لولا مبيع لي لك أن تفعل كذا وإباحة أطواني أو لك أن تفعل كذا أو لاما لام إباحة شو ألم على الجارة وَلَهَا مَعَانٍ مِنْهَا الْوَجُوبِ شَنْ وَاتَايكِ لَوَاتَانَا الْوَجُوبِ بويا الله عَلَيْا الْجَارَّ لَبْرَغِي عَلَيْتِرْمَانْ هَيَا كَجَارَّنِيَة جِئتُ إِلَيْكَ مِنْ عَلَى الْجِدَار يعني من فوق الجدار بسر الدوارك يا هاتف انا جاهز ليه بس بدي اروح معكم ما جاء ناسياو بدي ادلي شيء حديث يكون علي البخاري قل... <تصفيق> كواتا علم ان هي جار رنيه ابو يوتي على جاره يعني ها علي غير جاره ناظم اي باشا اي بقول لا ما هيش هم خسار وكلام ابتداء وكلام توكيد أما أنا لام جار ويأو لام جار أقول كان على بواجبيتي طبعا نزور لكتابة سنة عليك أن تفعل كذا عليك كذا عليك كذا ولله على الناس حج البيت على الناس حج البيت المصعدي سبح يعني واجب الا سر خرق كانت عليك كذا واجب الا سرتها واضح هيس علي وجوب يعني بو اجابه بو واجبيه دينك وتاي كلام سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك